وققيناكم وهو ما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا وَإِنَّ وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم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 لَا سَبَعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزُو مَقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعْيُونٍ وَدَخَلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينٍ وَلَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ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 إِذْ دخلوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّ السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ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 وأتيناك بالحق وإننا لصادقون فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون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 قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِئَامٌ مُبِينٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ